على الغضار وصريعا على الغضار قلم الغان فلات الدعرا قلم الغان فلات الدعرا يصريعا على الغضار يا دمن دم زكى الفيافي والبطاح هازما في كربلا بيض الصفاح ناشرا فينا صلاحا وفلاح هازئا بالموت من نسف الجراح من بكته هو السما حسرا من بكت هو السما حسرا ظلم القن ثلاثه بالعراء ظلم يا صريعا على الغضرا صريعا على الخطرا يا صريعا على القان فلا تضلوا عنا على الغرى من كان صراط المتقين من دماء وجروح وأنين أنت نحوى الله درب العارفين يا سفينة لنجاة الغارقين يا قتيلا انقضى نحرا يا قتيلا انقضى نحرا ظلم القان ثلاثه بالعراء ظلم القان ثلاثه يا صريعا على الغبره يا صريعا على الغبره كلما اطبق بالكون الظلام اشرقت منك شموس كل عام أنت يا وحي الحضاره والسلام شتلت الدين عليات المقام لم تزل ملهما لم تزل ملهما النصر ظل ملقاً ثلاثاً بالعراق ظل ملقاً ثلاثاً بالعراق يا صريعان على الغبراء